بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بي مر تلك آيات الكتاب والذين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 إِنَّ وَاحِدًا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَجْهَلْ فَعُجْبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَمَا فِي خَلْقٍ جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَلِيمٌ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ الْكَبِيرُ الاسر القول ومن جهر به ومن هو مستخفي بالليل وسارب بنها له وقبه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما له الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَنِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء الا كباصيل كفيه الى الماء يبلغ فاه ليبلغ فاه فا وما هو ببالغه وما دعاء وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ضَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَانِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَانِ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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ بِقَدَرِهَا فَسَالَتْ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ مِن نَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ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 الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما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 به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بذكر الله بِذك الَّه تَبَمَ إُ القُل الذيينَ آممَن وَامِل الصَّالحاتِ قُوب لَهُ وَحصنُ مآب. كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ لِتَتَّبِعُوا عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُولُونَ سَمّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ لِلَّهِ فَمَا لَهُم مِّنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار هكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 Qalqad arsəlna rəsələm min qabəlikə və jələni ləhəm əzələni və zəriyyə və qanə lirəsələni əni yətəyə bəyətə əliyətə əliyətə ləqəl əjəl اَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِنَادَهُمْ ۚ الْكِتَابُ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّاهُمْ ۖ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْعِ عُقْبَتِ الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُبْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا